لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م أ ل م تر أن ا ل ف ل ك تجري في ا ل ب بنعمة ح ر ا ل ل ه ل ي ي ر ك م من آ ي ا ت ه إن في ذلك اسماء الله م موج ك ا ل ل دعوا الله